انَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبطرا إن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 অবুক অব্বুমী হু অল ইহু মুদী্লি অবাল